وَكَذذَّبُ وَتَّبَعْعُ أَهْوَ أَهُم وَكُلُّ أَمرِم مُْتَقِز وَلَْ قَدجَ أَهُم مِنَأَنبَ إِمَا فِيهِ مُزْدَ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 أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء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 وَلَ قَدِيَ السَّغْنَ الْقُرْآنَ للِذِكْرِ فَهَلمِن مُدَّكِد كَذذَّبَتْ ثَمُودُ بِ النُذُرُ فَقالَاُوا أَبَشَرَم مِنَّ وَاحِدًا التَّبِعهد إِ إذََّ فِي ضَلَالِ وَسُرعُ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 وَنَسْلَنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَبٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ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 O dėl to, kad jie yra labai sunkūs, kad jie yra labai sunkūs, kad jie yra labai sunkūs, kad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 وَلا قَد أَهْلَكنَ أَشْيعكُمْ فَهَلمِ مُدكِد وَكُلّ شَيْئء فَعَلُوه في الزُبُر وَكلُلّ صَغين وَكَبلٍ مُتَطَرض إِ المُتَّقِينَ فِي جََّاتِ وَنَهَر